بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون كرم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 ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم وطهور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 ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن فِئَةَ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله, يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ